وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَخَرُّونَ فِي الْأَرْضِ مَذْلُولِينَ هُمْ أَشْتَاقُونَ إِلَى حَيَاةٍ رَّغَدٍ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ